فأن لهنا رجها جهنم قالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنلئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألكم لا يقولون إلّا ما كنّا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعثروا قد كفرت بعد إيمانكم إن عشّوا طائفة منكم عذب طائفه نعزى بقائفة بأنهم كانوا مجرمين. المناافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم. نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكَفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ مَقَالِدِينَ فِيهَا خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ